وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إنه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا ملكت أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه, فكلوه هنيئا مريئا ولا وَلَا السفهات جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقول لهم قولا عفوا وبتلويت ما حتى إذا بلغوا النكاح إن أَنَّسْتُ منهم, منهم رشدا فادفعوا أَنَّسْتُ رُشْدًا اموالهم ولا تاكلوا المال اسرافا وبذارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا ادفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم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 حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركوا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 من بعد وصية توصون بها أو دين، وإي كان رجل يورث كنالة أو مرأة، ولهم أخ أو أخت، فلكل واحد, فلكل واحد منهما السدس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 كحدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم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 فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يتوفاهن الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيانِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَبَأَّرَ أَصْلَهَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إن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 يَأْتِينَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ مبينة بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شيئا فعسى أن فَرَأَيْتُ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ بِشَيْءٍ فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وامهاتكم التي أربعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم, من نسائكم التي دخلتم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 والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين, محصنين غير مسافحين فَمَسْتَمْتَعْتُ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ إن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 فَأَنكِحُوهُنَّ نَبِذَ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف, ما على فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم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 مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقرب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 من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فالصالحات قانتات واللاتي تَخَافُونَ نشوزهن فعظوهن وهجرهن.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 واعوذ بالله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وَبِذِي القربى واليتاما والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وبن السبيل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 لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما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 صحاب السبب وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.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 وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطابوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا ألا إن الذين لعنهم الله ومن الَّذِينَ لَا إِلَهَ تَجِدَ له أَم لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُعْذَبُونَ نَحْنُ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آثاهم الله مِن فَضْلِ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه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 ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله عما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا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 وقد أمروا أن أَن به ويريد الشيطان الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضلالا بعيدا وَإِذَا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين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 أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَنْفِيقًا أُلَاءكَ الَّذينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي رسهم قولاً بلغ وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله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 ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ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 وَمَن يُطِع اللَّه وَالرَّسُول فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ مِنَ النَّبِي نَوَالِ الصَّدِيقِينَ الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا, فانفروا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُضِلَّ بَعْضَكُمْ وَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ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 والنساء والولدان الذين يقولون, ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 قل متى عد يا قليل ولا خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا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 من عيد الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله نفسك وارسلناك الناس رسولا وكفى بالله شهيدا من الرَّسُولَ الرسول فقد اطاع الله ومن فَمَا فما ارسلناك عليهم حفيظا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 عسى الله ان يكف باس الذين كَفَرُوا والله اشد باسا واشد تَنْكِيلًا من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها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 الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 ومن قتل مؤمنا خطئا فتحني ورقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية سلمة الى اهله الا ان يصدقوا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تُوُفّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ كَانُوا ضَالِّينَ أَنفُسَهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا فِيمَا كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأوأهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلته ولا يهدون عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا الغفران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 وكما يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ أَسْلِحَتَهُمْ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا, فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ لَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ ضَرٍّ أَوْ كُنْتُمْ تُرْضُونَ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ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 الصلاة كانت على المؤمنين كتابا نوقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون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 ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم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 جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم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 قد احتمل فقد احتمل بهتانا واثما بينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهن الطائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم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 ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم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 يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالُوا اتَّخَذَ الَّذِينَ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ هُوَ وَلَا أَمْرَ لَنَا هُمْ فَلْيُبَطِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ خَلْقَ اللَّهِ دون يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خسرانا مبينا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أَهْلِ الكتاب من يعمل سُوءًا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ فَيَتِمَّمْنَ سَنَوَاتِهِنَّ إِلَى مَا تَعْلَمُونَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ وَاتَّقُوا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 فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما فلا جناح صلحا وصلح خير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 ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتبوها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته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 يَشَأ يُذِه بِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِأَخْرِيٍّ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوانين بالقسط شهداء لله, شهداء لله ولو على أنفسكم أو الواردين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله بِهِمَا بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله لِلَّهِ لَا هُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ لَا الْكَافِرِينَ أولياء من دون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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُعْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا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 وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُنِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيْنًا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 126. من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم, وقولهم قلوبنا غلف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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ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 الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا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 وما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله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 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ اللَّهِ يَسِيرا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَيُنْذِرْكُم بِعَذَابٍ مَا لَدُنْهُ نَارًا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن تهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أي يكون له ولدي له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكلا لئي يستنكف المسيح أي يكون عبدا لله أي يكون عبدا لله وللملائكة المقربون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 بِكُمْ وأنزلنا إليكم رم بينما فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيُدخلهم في رحمة منه, في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه